كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم بجنة يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي أيوم إذ لا يعزب عذابه أحد ولا يوثق ثقه أحد يا أية النفس المطمئن يرجع ثم مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جنات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و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 فأنذرتكم نارا تلضا لا يصلها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدقى <تصفيق> الذي يؤتي ماله ويتزكى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.